بسم الله الرحمن الرحيم افها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم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 قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا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 شَشْمِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيَا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَحَمَلَتْ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَ أَهْلَ مَخَاضٍ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسياً منسياً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 وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتر ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم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 يأتِكَ فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أرائب أنت عن آلهتي لا أرج منك واهجرني ملية. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا.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 وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا لَهُ من رحمتنا أَخَاهُ هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إِنَّهُ كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وَكَانَ يأمر له بالصلاة والزكاة وكان عياد ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ومن ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا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 يا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيّا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كانت قيّا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 ك حتماً مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقام خير مقام وأحسن نديا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 الساعه فسيعلمون من هو شر مكانا فسيعلمون من هو شر مكانه واضعف جندا ويزيد اللذي نهتدو هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير نردا أفرأيت الذي كفر بأياتنا وقال لأوتيه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 اني اتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض إلا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ندى فإننا يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لوتا